قال فعنتها إذا وعن من الضالين ففررت منكم لما خدتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما واجعلني من المرسلين فتلك نعمة تبنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمدنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لا من المسجونين قال أولو جئتك بشيء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 المدائن حاكرين يأتوك بكل فحال عليم فجمع السحره لميقات يوم معلوم وقيل للناس الان انكم مدتعبوا